بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبرك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفقرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 لتُنذرُ أُمَنَ القرى وَمَنْ حولها وَتُنذرَ يَوْمَ الجَمْعِ لَرِيبَ فيهِ فَرِيقٌ في الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السَّعِيدِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِي يُدَخِّلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ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 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاريد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم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 بغضيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضيا بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم رين.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 والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحقيقة ألا إن الذين يمارون في السعادة في غرار بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده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 أم لهم شركاء؟ أشرعوا لهم شرعوا لهم من الدين ما لم يعذب به الله، ولو لا كلمة الفصل لقضي بينهم، فإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشبقين مما كسبوه وهو واقع بهم.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 ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحبيد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بذ فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله هو رؤيو ولا نصير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 ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوديتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبطى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم ولمن انتصر بعد علمه فأولئك فأولئك ما عليهم من سبيل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 راوا العذاب يقولون وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل اله مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل يغضون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الله في عذاب وما كان لهم من أولياء ينصرونهم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يغضب لله فما له من سبيل استجيبوا لربكم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 وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَشَاءُ يهب لمن يشاء وإلا سوء يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإلا سوء ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيًا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 ألا إلى الله تصير الأمم